قال على نعم إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بقرني الشيطان ثم صلي ثم صلي فالصلاة محضورة مقبولة فالصلاة محضورة مقبولة حتى تستوي الشمس على رأسك الرمش فإذا كانت على رأسك الرمش فدع الصلاة فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها. حتى تزغ الشمس عن حاجبك الأيمن فإذا زالت فالصلاة محبورة وتقبله حتى تصلي العصر ثم يدعي الصلاة حتى تغيب الشمس قال البوصير هذا إسناد حسن رواه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى عن أحمد بن عيسى المصري عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد المقبوري به ورواه بن غزيمة في صحيحه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عبد الأعلى إلهما عن ابن وهب ورواه الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى الموصلي أيضا من طريق حميد بن الأسود عن الضحاة عن المقبوري عن صفوان بن المعطل فجعله في مسند صفوان واصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي مسلم من حديث عمر بن عب بن عنبسة وروى النسائي في بعضه من طريق والحديث الصحيح قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنباءنا عبد الرزاق قال أنباءنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله السنة بحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس, إن الشمس تطلع بين قرن الشيطان أو قال يطلع ماها قرن الشيطان فإذا ارتبعت فارقها فإذا كانت في وسط السماء أرنها فإذا دلكت أو قال فإذا دلكت أو قال فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصل هذه الساعة الثلاث قال المصير هذا إزناد مرسل ورجاله ثقات أبو عبد الله السنة وعبد الرحمن بن, بن عيسله وهو تابعي قفض النبي صلى الله عليه وسلم فقدم بعد خمس ليال قال ابن سعد أهل وقال العلي شامي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات ورواه النسائي في الصغر عن قتيبة عن مالك عن زيد به بغير هذا السياق والحديث ضعيف. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث. تدل على بيان امرين الامر الاول الترغيب النوافل الليلية والنهارية والذي يرغب في صلاة النوافل ويقيمها اشتسابا بالاجر فيها يكون أشد محافظة على الفرائض بدون شك والأكس بالأكس التساهل في الرواتب والنوافل وعدم الرغبة فيها والتكاسل عنها يجر إلى التساهل عن الفرائض والتضييع لها وما ذلك إلا أن دعوة الشيطان والعياذ بالله دعوة مرحلية ينتقل بالناس من سيئة صورة إلى كبرى ينقلهم من سيئة فغيرة إلى سيئة كبيرة ذلك أن من تساهد بالنوافل وقصر فيها رواتبها ونافلها حصل عليه نقص كثير في الفرائض ولما كانت الصلاة من الأعمال التي تجمع الذكر، تجمع ذكر الله عز وجل الذي طال في شأنه ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر. الصلاة تجمع أنواعا من الذكر لم تجتمع في عمل كالصلاة ذلك لأن فيها القراءة القراءة القرآن وعلى رأس ما يقرأ به المصلي ولا يجزئ غيره سورة الفاتحة سورة الفاتحة التي فيها من المعاني ما لا يوجد في سورة غيرها لذا جاء في الحديث بأنها أفضل سورة في القرآن الكريم لما شملت عليه من المعاني والأحكام وإن قصر فيها قلاب العلم جميعا إلا من شاء الله من خلقه قصر في تلاوتها وفي فهم معانيها وعلى رأس المعاني والأحكام في هذه الصورة الكريمة بيان أنواع التوحيد الثلاثة التي هي أشاش الدين وقاعدته توحيد الألوهية المعلوم والمأخوذ من قول الله عز وجل الحمد لله فالحمد عبادة صرفت هذه العبادة لله عز وجل وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة كما شملت توحيد الربوبية المأفوذ من قول الله عز وجل رب العالمين فالرب هو المالك وهو السيد وهو المتفرف في الكون كله لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه لا خالق غيره ولا رازق شواه وهو المربي لجميع مخلوقاته بتربيته العامة من بر وفاجر وناطق وجامد وهذا توحيد الربوبية خالق السماوات وخالق الأرض وخالق الكرسي وخالق الأرش وخالق جميع المخلوقات هذا توحيد الربوبية في آية واحدة من آيات الفاتحة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وفي قول الله عز وجل مالك يوم الدين كذلك توحيد الربوبية, توحيد الربوبية لأن الملك لله تبارك وتعالى وحده دون شواء وتوحيد الأسماء والصفات أيضا دلت عليه الآية الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الثانية دلت عليه الآية الثانية الرحمن الرحيم أثبت الله عز وجل نفسه الأسماء الدل على صفات الكمال فالرحمن اسم لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد والرحيم اسم لله تبارك وتعالى الأول دل على إثبات صفة الرحمة العامة والثاني دل على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين بدليل قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيم وفي قوله إياك نعبد وإياك نشتعين كذلك إثبات توثير الألوهية لأن العبادة لله وحده دون شوا فمن صرفها فهو موحد لله من صرفها لله فهو الموحد ومن صرفها لغير الله فهو المشرك ومن أنواعها الاستعانة فمن استعان بالله أعانه الله فهو الموحد ومن استعان بغير الله عز وجل فهو المشرك فيما لا يقدر عليه إلا الله من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو المشرك ومن نادى غائبا ولو كان حيا يستعين به في قضاء الحاجة كما يفعل القبوريون ينادون الأحياء من مكان بعيد لاعتقادهم فيهم الفضل وأنه يسمع كما ينادون الموتى ويستغيثون بهم فهؤلاء مشركون وختمت هذه الصورة الكريمة بتقسيم الخلق ببيان تقسيم الخلق الى ثلاثة اقساب قسماني من شر الخليقة وهم اليهود والنفارة اليهود الذين قال الله فيهم بعد أن قال الله عز وجل موصيا عباده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم اليهود عليهم لعائن الله لأنهم قتلوا الرسل والأنبياء ورد دعوتهم وحرفوا كتب الله المنزلة فما لهم عند الله من خلاق من مات على ذلك ليس له عند الله نصيب في رحمته والنصارى قوم ظلال عبدوا على جهل في كنائسهم ما أنزل الله بعبادتهم من سلطان ولا أذن الله فيها وهاتان الأمتان المفسدتان في الأرض من تشبه بهم فهو منهم من هذه الأمة من تشبه باليهود حيث أعطاه الله علما فلم يعمل به فقد تشبه باليهود لأن الله أعطاهم علوما شرعية فلم يعملوا بها بل قتلوا الرسل والأنبياء وحرفوا الكتب فمن تشبه بهم فهو منهم فيما تشبه بهم شيء ومن ومن عبد الله على جهل من هذه الأمة صلى وصام وتعبد لكن على سبيل الجهل لا على سبيل العلم أعرض عن العلم وأهله ومواطنه وغرته دنياه وطول أمله والجري وراء شهوته وترك العلم ترك العلم الواجب الذي هو فرض عين ما تعلمه فلو عبد الله على جهل ما تقبل الله عبادته وقد تشبه بالنفارة الذين عبدوا على جهل وظلال في كنائسهم وهذه المعاني قالها السلف رحمهم الله قالوا من آتاه الله من فسد من علمائنا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى بقي القسم الثالث الذين أكرمهم الله عز وجل بالعلم والعمل وداموا على ذلك حتى ارتحلوا من حياة العمل آتاهم الله علما لأنهم أتوا بالسبب. ما هو السبب السبب البحث عن العلم والسؤال عن أهله والجلوس لديهم ويعتبر المسلم المكلف الجلوس عند العلماء من أغلى الأوقات وأرجع ما يؤجر عليه لأنه يريد أن يرضي الله بعبادته التي لا يقبلها الله إلا أن تكون صوابا وتكون خالصة لله ولا يمكن أن يأتي في العمل صواب بدون علم لا يمكن لا يمكن لأحد أن يصيب في عبادته بدون أن يتعلم الوراثة لا تنفع الوراثة تقليد بمعنى ترى الناس صلوا فصليت لا تسأل عن أحكام طهارتك ولا عن أحكام صلاتك ولا ماذا تقول وماذا تفعل لكن تركع مع الناس وتسجد وتقوم وتقعد بدون علم هذا ضلال وخسران لا الطريق الصحيح لتكون من المنعم عليهم أن تجمع بين العلم والعمل والعلم من عند العلماء والعمل الله وجل أقدرك عليه وكلفك به وجعل له مواعيد محدودة هي داخلة تحت قدراتنا وطاقاتنا لأنه سبحانه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وقال فاتقوا الله ما استطعتم ومن الأمثلة على تسهيل العبادة وتيسيرها انظر إلى هذه الصلوات الخمس التي أول ما فرضت خمسين صلاة في اليوم والليلة فلو بقيت خمسون صلاة لأجز الكثير والكثير عنها عن الصلاة والغدو والرواح إلى المساجد خمشين مرة في كل يوم وليلة لكن الله رحم هذه الأمة فخفف عنهم وأشدط عنهم في ليلة الإسراء خمشا وأربعين فلال وأبقى خمس فلوات في اليوم والليلة فهي راحة المؤمنين وقرة عيون الموحدين والصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة يعني إذا دخل في الصلاة ذهبت عنه الهموم والغموم بشرط أن يكون حاضر القلب، حاضر القلب، شاكن الجوارح مقبل على الله عرف المقام الذي هو واقف فيه بأنه بين يدي الله يناجيه يدعوه ليستجيب له ويستجيره من النار ليجيره ويطلبه من خير الدنيا والآخرة اللي يعطيه من أشرف المقامات أن تكف في الصلاة كيف لا وهي كصفوف الملائكة عند الله عز وجل فصلات خمس صلوات في وسعنا ما نراها تصد الناس عن أعمالهن لا تصد الصانع عن صنعته أبدا ولا تصد الحراف الذي يحرث عن حرفه ولا تصد المعماري عن عمارته ولا تصد أحدا عن أعماله الدنيوية لأنها وقت قصير من وقت كثير غير أن الشيطان تلاعب بكثير من عقول الناس فجعل الصلاة فيل عليه. لا ينام إلا في أوقاتها يحل النوم ويتململ ويتكاسل عند سماع المؤذن لضعف الإيمان في قلبه فإذا قام واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضى وبادر وسابق ذهب ذلك الكسل وقوي الإيمان في قلبه وأغاض شيطانه وأرضى ربه تبارك وتعالى وظفر إذا حضر الجماعة بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع وعشرين درجة كل درجة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل هذا كمثال من أن جميع العبادات يسير على الأمة وليست طعبة وليست يعني شاك عليهم أبداً وإنما هي راحة المؤمنين جميعا فلاةا وجكاةا وحج وعمرة وطلبا للعلم ونشرا له وقياما بنوافل الصلاة التي هي موضوع الحديث نوافل الصلاة في الليل والنهار يا الله تبارك وتعالى معظم الأوقات من الليل والنهار جائزة وصالحة للنوافل فإذا صليت فلاة الصبح تقف تمسك عن فلاة النافلة حتى ترتفع الشمس قدر الرمح فإن ارتفعت الشمس قدر الرمس صليت ما بدا لك وما استطعت عليه ليرفع الله عز وجل درجاتك ولو لم تصلي إلا ركعتين ركعتين ضحى لكتب الله لك فيها حسنات لا تعد لأن الصلاة تشتمل على الذكر تشتمل على سبحان الله العظيم وعلى سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وعلى التكبير وعلى فراءة الفاتحة وعلى التوبة والاستغفار وعلى سؤال المغفرة والرحمة والجنة والاستعاذة من النار فتفوز في الركعتين من, من الأجور ما لا يحد ويفصل وإن استطعت أن تزيد فتصلي أربع ركعات أول النهار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفي كآخرا تكون أنت في حفظ الله وفي كنفه لأنك صليت أربع ركعات أول النهار تكون محفوظا بقية النهار بالإضافة إلى ما تقوم به من أعمال أذكار مقيدة وأذكار مطلقة كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار وقراءة القرآن الكريم وغير ذلك من الأعمال تصلي حتى إذا كانت الشمس في وسط السماء تقف عن الصلاة لا تتنفل لأن في ذلك الوقت تسجر جهنم يوقد عليها كما يشاء الله عز وجل وتفتح أبوابها فيكف الإنسان عن الصلاة حتى تميل إلى جهة الغروب وجاء وقت الظهر لك أن تصلي بعد الظهر من النوافل ما تشاء إلى أن يحضر العصر فتصلي العصر وتكف عن النوافل حتى تغرب الشمس فإذا صليت المغرب لك أن تصلي فريضة المغرب وراتبته وتتنفل بما بماشية والعشاء ثم تتنفل بما حتى يطلع الفجر هذه أبواب فتح الله عز وجل للمسلمين تحتاج من المسلمين إلى شكر على هذه النعمة أبواب فيها من الفضائل وفيها من الأجور ما لا يفصيه إلا علام الغيوب والناس بين مستقل ومستكثر. فالذي لا يف لا يفوته الكثير لا يفوته القليل. الذي لا يقدر على الكثير لا يفوته القليل. إذا كنت لا تقدر أن تصلي في النهار كثيرا صل ركعتين ضحى خمس دقائق كلها. فإذا جاء الظهر صل قبل الظهر أربع ركعات وبعده ركعتين. وصلي بعد المغرب ركعتين وصلي بعد العشاء ركعتين والوتر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يومه وليلته في اثنتين عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة هكذا كل يوم يبني الله أزوجن لك قصورا في الجنة صلي أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر هذه اثنتا عشرة ركعة من فلاها من غير الفريضة كتب بنى الله له بيتا في الجنة وما زاد من النوافل تسمى نوافل كما سبق فيها من الفضائل ما لا يعد ولا يحصل ما من سجدة تسجدها لله إلا يرفعك الله بها درجة وما من آية تقرأ بها إلا كتب الله لك بها أشرحة وما من تشبيح لله إلا تملأ ما بين السماء والأرض ففضل الله عظيم مع جرى المسلمين المسلمات فضل الله عظيم استجعي منا الشكر لله على هذه الأبواب التي فتحها لنا لا تكلفنا عنثا ولا مشقة وإنما يمكن أن نأتي بها بكل سهولة بل يعطي الله عز وجل على إقامتها من خير الدنيا والآخرة ما لا يخصى يتسهل بها الرزق الرزق يتسهل بها لأن الله قال ومن يستك الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والذي يقيم الفرائض والنوافل والرواتب اتق الله وقال يجعل له مخرجا من كل فتنة وكل كرب وكل هم وغم ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يظن أن الرزق يأتي من هذا الباب فيأتي من هذا الباب من باب لا يعلمه وعد الله لا يخلف الله الميعاد وهكذا يمن الله عليه بالعافية يمن عليه بالأمن يمن عليه بالأمان يمن عليه بصلاح القلب والأعمال وان يتك الله يجعل له مخرجة هذا أمر يتعلق بالترغيب في النوافل الذي يجر إلى وجوب الإحسان في الفرائض وأساس الإحسان كما بينت لكم بارك الله فيكم أساس الإحسان الجمع بين العلم والعمل فلا ينفع عمل بدون علم ولا ينفع علم بدون عمل فالجمع بين العلم والعمل منهج المنعم عليهم الذين أثنى الله عليهم وقسمهم أربعة أكسر في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذه مراتب المنعم عليهم الأعلى من النبيين أعلى أعلى درجات المنعم عليهم الرسل الأنبياء وليهم في الدرجة علوا الصديقون الذين صدقوا بما جاء عن الله تبارك وتعالى وجاءت به رسول الله والشهداء الذين قتلوا شهداء سواء شهداء المعركة أو غيرهم والصالحين كل عبد صالح من من جميع الأمم بل من عالم الإنس والجن داخل في هذا الكشف وأما من علم ولم يعمل فهذا من هجر المغضوب عليهم اليهود ومن تشبه بهم ومن عمل بدون علم فهو من هجر النصارى ومن تشبه بهم فالتحذر امه محمد صلى الله عليه وسلم الذين أعطاهم الله علما فلم يعملوا به يحذروا كل الحذر والذين يعبدون الله بجهل يحذرون ايضا وعليهم أن يتعلموا ويجعلوا لذلك من أغلى أوقاتهم أما الأمر الثاني فهو بيان الأوقات التي لا يجوز لأحد أن يتحراها فيصلي فيها يعني لا يتحر الإنسان إذا فل فلا تصدف لا يقوم يتنفل لا لا يصح بل يمشك إلا ركعتي الفجر إذا فاتت إذا أتيت والناس صلون وقبيت معهم فريضة فلا حرج أن تصلي بعدها ركعتين الفجر لكن لا تزيد نوافج تكتفر عليها حتى تطلع الشمس وترتفع وصلي ما شئتا هذا وقت بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر الرب لا تأتي تتنفل إلا ما كان له سبب كدخول المسجد أو توضعت في البيت لك الحد أن تصلي في أي وقت من الأوقات تطهرت صلي بهذا الطهور في أوقات النهي أو غيرها إنما المنع والنهي أنك لا تتحرى فتصلي الفجر مثلا ثم تقوم تتنفل أربع ركعات ست ركعات ثمان لا أمسك وتوقف حتى تطلع الشمس وترتفع ثم تصلي ما شئت بعد ذلك كذلك ال الوقت الثاني عندما تكون الشمس في وسط السماء تقف عن النافلة لا تتنفل لا تقوم تتوضع لتتنفل والوقت الثالث من بعد صلاة الأصر حتى تغرب الشمس إذا صليت الأصر فأمشك عن النوافل إلا ما كان له سبب كالطهارة ودخول المسجد صلاة الجنازة لا حرج والوقت الرابع عندما تبزق الشمس طالعة حتى ترتفع والوقت الخامس عندما تتضيئ الشمس للغروب تكون نازلة في قرصها لا تتنفل انتظر حتى تغرب الشمس ثم صلّي نافلة فهذا ما دلت عليه بعض ما دلت عليه هذه الأحاديث العظيمة ترغيب في الصلاة ومنها النوافل وتحذير أيضا من الصلاة في أوقات كره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا فيها